بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبل وكموا أن أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تلا من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زََّْ السَّم أَُّنْي بِمَ صَابِ حَوَجَعَ الغهَا رجُمًا لِالشَّياقل وَآعْجدَدناَا لَهُم ذاابَ السَّعب وَلَِّذينَ كَثَرُوا بَِبِْهِم معذاابُ جَهََّم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألوا خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِذَا مْسَكَ رِزْقَهِ بَلَّجُّوا بل فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أفمن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي ثَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلم ما راؤوا زلفة ان في اقضوه الذين كفروا وفي هذا الذي كنتم به تدعون قُل رَأَيْتُمْ إِنْ تَمُرُّوا إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الْقَالَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّكُمْ الْمَسْطُورُونَ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 إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قُسِمُوا إِذَا قُسِمُوا لَيْسَ مِنْهُمْ مِّنَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ